وَإِلَّا الْمِن كَافِرِينَ مِن عذابٍ شديدٍ الَّذِينَ يَستحِبُّونَ الْحَياةَ الدُّنيا عَلَى الأَخِيرَةِ وَيَصُدُّونَ عَلَى السَّبيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ لَا عِوجَاءٌ أُولَاءكَ فِي ظَلَالٍ بعيدةٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسولٍ إِلَّا بِنِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَينَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ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 لا يستحون لسائكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. وإذا دل ربكم لئن شكرتم لAZEدناكم ولئن كفرتم إن عذابنا شديد وقال موسى إن تكفر أنتم وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِذَا اللَّهُ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمٌ رُحِيمُ وَعَدِيمُ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّا اللَّهُ جاءتهم رسلهم بالبينات فودوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به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 وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصفرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا برسلهم لا نخرجنكم من أرضنا أو نعود في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لا نهلك الظالمين ولا نسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد واستفتحوا مخاب كل جبار عليد من ورائه جاد نم ويصطى مما يتجرعه ولا يكاد نسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب وليض مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم العاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء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 فَمَنِ اتَّبَعَ عَلِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ مِزْرَاعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ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 ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالبون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وَأَن لَّيْسَ لِلنَّاسِ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِذْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ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 فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله إن الله عزيز ذو تقاوم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرز لله الواحد القهار وتر المجرمين يوم يذم مقرعين في الأصفاد